لم يكن طفلا من منين ثم كان الله ثم كان لا أركض فقلت فسوى الله الله عليك. الله عليك. من ذَا الله, الله الله الذي خلق التسوى والذي بذّ الجذاذ والذي. ورجلا من فجعله جعل No cuore o que fala a يا ابو ساره ونيسرك لليسر فذكر إن فات الذكرى سينلك كوما يخشى What? الجن دناوا اشقوا الله الذي ثم دان لا خمن تنزك كا وذكر السمرب في بن الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا اللهم نوح في الاولى نصلي على حضرت الله. نصلي على نحن الحسين الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل لا يسردن في ذلك قسم لريح فلم تر كيف فعل ربك بعاد <تصفيق> <تصفيق> لا تلان يخلق خلقكم في البلاد الذين جابوا يا طغوا في البلاد في فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَهِ الْمِرْصَانِ فلم تر كيف فعل ربك بعاد إرام ذات العماد التي لم يخلق مثلها البلاد يا الَّذِينَ يا زيني ياي كنت مو فَاصْبِرْ عَلَىٰ ربك يَقُولُونَ وَسَبِّحْ ما ملِك إنسان إذا ما ذَلَكَ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمْهُ فَيَكُولُ رَبِّي أَكْرَمَهُ <تصفيق> الله الله اللهم صل على حضر كتاب الله الله الله الله كان يا عيس سيدنا الله الله الله وحدوه لا إله إلا الله نعم فأما الإنسان إذا مبتلا مُقرب فان ونعمه فيقول ربي مغبو الله, الله على والله نعم نعم على يا والله One, one, one. الله الله الله الله نور <تصفيق> من الله الله الله الله الله <تصفيق> <لعبة مسارع. وأن تصفيق> ما لا تكرمون خالد كلا خالد لا تكرمون ولا سخا <تصفيق> <صحابة تصفيق> دون على طعام المسكين الله, الله وراءك لن لمن وتحبون المال حبا جما. Can no! Good وَجِيءَ يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له يقول عن قد تمت الله الله لا يعذب لا أحد ولا يوثق ثقه أحد. صدق الله العظيم بل يريد الإنسان ليفجر امامه يسألو أيان يوم القيامة. الله بسم الله الرحمن الرحيم الله ولا اقسم بالنفس سلاله وما بل يريد <تصفيق> قام قام عيني والقمر عيني والله البصر وقفت القمر وجمع الشمس والقمر ليل يا قتف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفعر؟ الله, الله, الله, الله. الله فاذا درق البصر <سكت> <سكت> <والخشف تشف> وجمع الشمس والقمر فإذا الشمس والقمر Allahu الله الله الله Allahu يا Allahu Akbar. Allahu Akbar. والقلصان صان صان Oh, yeah. 与难倒了人生<音><音><音> بانتحضونا يا ناغيل لا تتتزن الله يا ابو الله كلا بل العاد لاكوا كان ذن كلا بل وتدعون جاء نصر يومئذ والسنر ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة تعبا اولى يا نور فلم يكن طَفَّةً مِنْ, من فصت من مني امنا ثم كان فخلق فسوى الله. فخلصة. الله. فخلصة. الله الله الله الله ثم كان علاقه فخلق ولا الله تعالى جاهلك رأي ساذرك بقول ذلك الله الله الله الله يكرم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فيحسب الإنسان أن يترك سعودا يعيني يا يا يا يا الله الله الله, الله, الله, الله يكن طفة من مليئ ما كان انا لقد الله, <سؤال> <هدل> الله يزيدك <سؤال> <سؤال> ارَا ان قُمْ فَا لَيْسَ سَنِكَ ذلك بقادر قادر <تصفيق> على <تصفيق> <تصفيق>